inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulk wal fulkil lati tajri fi al bahri bima yanfa'u an ورزل الله مِنَ السماء من ماء فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها, وبث فيها من كل دابة وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٌ, لآيات لِقَوْمٍ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 وَلَمَّا يَرَ الذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْتَبَّ الظَّالِمُونَ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 كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ